فَيْتُبَةُم فَو خَيرُوا اللَكُم وَإِتَ وََّييتُمْ فَلَمُوا أنكُم غَيرُ معُعْجِز الله وَبَشر ال الذيَّين كَفَروا بعذاابٍ أَلي إِللاا الذيينَ عَهَدم مِنَ المُشرِكينَ فَُّ لَمْ يَقُسُوكُم شَيئ وَلَمْ يُغَائِروا عَلَييكُمْ أَ أحدَد وَلَمْ يُغَيِروا عَلَكُمْ أحدَدَ فَاتٍّ إلَيه مععْدَهُ إى مُدَّتِهِ إن الله يحب المتقين فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل من رصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإن حَد مِنْ المُشْرِفِينَ استتَجارَكَ فَجرُوا حتىَ اسمِ اسمنع كَلَامَ الله فَجر حتىَ اسمِ اسمْن كَلَامَ اللهَّ فُ أَذَلِغ مَأَ ذَِكَ ب بأنهُ قَوْم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله يَعون كيفَ يَقون المُشْرِفِينَ عَهْدُ عدَهِ وَوعدَ رَسُون إَّا الذيِنَهَدّ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتخين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسفون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَفِي أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي ذِلِكُمْ فَقَاتِلُوا ۖ أَنَّ مَثَ الْكُفْرِ إِنَّهُ لَإِنَاءٌ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ لا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدًاكُمْ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويقوض الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الذين آمنوا بإمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر كما آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله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 وَأَمْوَالٌ نَقَّتَهَا وَتََرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نصركم الله في نواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تنفع عنكم شيئا وضاقَت عليكم الارض بما رحبتم ولليتم مدبرين ثم انزل الله على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتلغ الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يطرغوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 126. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مرهم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا سافرون هو الذي اوصل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا يقولون اموال الناس بالباطل وينصرفون عن سبيل الله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 إن عدة شهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذَلِكَ الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن إِ مَن النَّسل أذيَدَة فِيكُفرْرِ وَلّ بهِِ الذيذينَ كَفرَروا يُحلّونَ وَعَام يحلّونَ وَعَامَ وَيُحَرِّمونَ وَعَامَ لِ وَطُُ عِدَّةَمَا حَرَ اللهَّ فَيحلّ مَا حَوْرمَ الله زُّنَ لَهُم سُعْمَالم واللههُ لا يَهْدِ قَوْمَ الكافِرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فسروا في سبيل الله اثاقه الى الارض ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبد القوم غيركم ولا والله على كل شيء قدير 125. إلا تنصروا فقد نصروا الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه, لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 126. الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعْتُم مَّعَاكُمْ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما ذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستعذب مكذبين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لعذ له عده ولكن كره الله ان يعثا فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وَقُل لَّهُمْ لَكُمُ الْأُمُورُ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِ وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إن إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّ نَصْرَ دَاوُدَ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ 124. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 125. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَأَعْلَمَنَّ عَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّهُمْ لَمُغْرَقُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزموا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزمون.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 نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسفون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كَلَرِنَا مِمَّنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبى الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مذين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والأمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذَلِكَ هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.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 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا آتَانَا فَضْلِنَا الصِّدْقَ نَوَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِنَا فَرِحُوا وَتَكَبَّرُوا وَمَا هُمْ بِآتِيهِ مِنْ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 صرح المخلفون بمقعدين خلاف رسول الله وكرم ان يجاهدوا باموالهم وكرم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرم قلنا رجهن ما شد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيُذْهِفُهُ قَلِيلاً وَلْيَبْكُ كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَيُرَجَّعْكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول القول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم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 تولوا أعينهم تفيدوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين استأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وفبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأوام جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسخين الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما واتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر واتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول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 وَمَِّ من حَولَكُم مِنآرَاب مُ نافقُونَ مِنْ الأعراب منافقون ومن أَهل الْ المَدينينَةِ مَ رَض عَلَّ فاقِلَ تَعلمُون نَحْنُ نَ عَلَمون سَنُعَذهُ مَ الروَتَِْفُ م يرَدّونَ إلىى عَذادٍ عَظم وَخَرون عَتَرَفُوا بِذُنُ بِمْ خَلَتُ عَلَ صالِحَ وَاقََ سَيئًا عَسَ اللههُ إ اللهَّه غَفُور الرَّحْمِيم خُذْ مِن وَالم صَدَقَةً تُطَهِر وَتُزَكم بياوصلَلِّ عَلَم إِ صَلَتَ كَسَكَنُ الَّمم وَلَّهُ سَمعٌ عَِيم أَلَم يَعلَمُ أن اللهَّههُ وَيَقَبلُ التَّوْبَة عَن ععبَادم وَخُذُ الصَّدقَط وَأََّ اللهَّه هو التَّوَّابُ الرَّحيِيم. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَن يَشَاءُ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصودا لمن حارب الله رسوله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا احلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا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 يستغفر للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عذول للان تضروا منه 121. إن إبراهيم لأواهم حليم 122. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 123. إن الله بكل شيء عليم 124. إن الله له ملك السماوات والأرض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 إلاا قُثِ لَهُم لجَزم الله حْسنَ مَا كانَوا يَععمللون وَما كانَانَ المُؤِمونَ لَفرِوا كانَ فَلَ لا نَصَرَ منِن كلُِّ فِقَةِهُ طائِفَة ليتَفَقَّهُ فيِي الددينينِ وَيذِروا قَوْمَهُم وَلذِروا قَم إذاَا رجَعوا إلََِّ عَم يَحْذَرون 124. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 125. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم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 وهو رب العرش العظيم